ahlan wa sahlan bi nabi ahlan wa sahlan nabi ahlan wa sahlan nabi ahlan wa sahlan nabi ahlan wa sahlan nabi khair al-anan min 'umratihi khair al-anan min 'umratihi Oh, my God. صلوا على هذا النبي الهاشم المطالبي صلوا على هذا النبي الهاشم المطالبي أحمد زكي النمسبي من واسكه في القرطبي من واسكه Where the gold أكثره من ذكره وأبشره يا أله ودي أكثره من ذكره وأبشره بكل خير بغشر كل محب للنبي كل محب للنبي من لم يزور هذا النبي من مشرّق أو مغربي من لم يزور هذا النبي من مشرّق أو مغربي اقبلهم من المندني معرّضين للغضبي معرّض al لمن ان جعلكم موقا يا رب يوم قرمن لمن جعلتم موقا رمضان صل على يد الايمان والي وصى